وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَ وَمَن فَلَعَرَفْتَ بِئْسَ مَا يَفْعَلُونَ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي الْحِقْبَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَمَّا لَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يُعْذَرُوا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أبي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَمَاتُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ فَلَن يَغْنِيَ عَنْهُمْ فِي اللَّهِ شَيْءٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ இது இல் துமு انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا تتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسأل اَلَنكُم إِيَسَ الْكُم وَفَيُشْفِيكُم تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْرَارَنكُم ها உல இப மீயமயூ துமுல் பீத்த تَبْدِيلُ قَوْمٍ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَ